خلق الخلق جل جلاله وتقدست أسمائه وعلى شاله سبحانه ما قدرناه حق قدره ونا حق عبادته عباده سوان كذيب وليس لنا رب سواه سبحانه ما أرحمه سبحانه ما أرقى جه رمضان أحسن الناس بصيام وقيام وركوع وسجود وقراءة وإحسان وبر وصدق فهنيئا لمن أحسن في رمضان؟ والله إنه شاهد لك يا عبد الله جاء رمضان وأساء فيه أولاس لا صيام ولا صلاة ولا تسبيح ولا تهليل ولا قراءة القرآن ولا صدقة ولا دين ولا إحسان فأحسن الله عزاء من كان هذا حاله، ووالله سيكون هذا الشهر شاهدا عليك يا عبد الله بالأمس القريب نهنئ البعض بدخول شهر رمضان ونكون أهلا يا رمضان يا رمضان يا من عرفتنا بالمساك يا من عرفتنا بركوع وسجود وتلاوة وفشور وهاه من قضى رمضان وأحسن الله عزاءنا بفراق هذا الحبيب وحال المتقين جعل لله وإياكم منهم يقول يا رمضان ترفق يا رمضان ترفق وتنهل فعشنا فيك أجمل اللحظات وعشنا فيك الأحلى النياني لم نفارق المسجد تلاوة وركوع وسجود فلك الحمد يا الله أيها الأحبة الأكارم ماذا استفدت من رمضان هل أنت في عداد الصائمين أم في عداد الجائعين أيها الأحبة الأكارم أتى رمضان فهل تخرجت من هذه المدرسة وهي تبهى الله جل جلاله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 في نهار رمضان يشعر الإنسان أنه قريب من الله ويخشى بالله العظيم لو توضى ونزلت قطرة واحدة صغيرة في حده لو وضى قصده وما أن يفتر إلا يتجرع على محارم الله ويصبح الله كلا وهذا رمضان وسمعت القرآن وكأنك تقول يا ربا لعلك تواصل المسيح فإن قلوبنا تشتاق إلى سماع كلام الله جل وعلا خلال رمضان 30 يوم 29 يوم سمعت ستة آلاف ومئتين وستة وثلاثين آية هل في آية واحدة غيرت مجرى حياته سمعت آيات كثيرة سنتة علاق آيات ما تأثرت بآيات آه إني نفسي لم تتأثر بالقرآن وهذا الشبه رمضاني الكريم تسمع آيات الله سبحانه وتعالى وتقرأ آيات الله جل وعلا وتمر آياته السنجمال ولا يتحقق قلبك أحسن الله عزائك وإياك أن تكون من قوم لا يعرف هذا القرآن إلا في هذا الشهر العظيم وقال الرسول يا ربي لا تؤمن تغدو والله إنه القرآن العظيم، وهو كلام الله جل جلال، والنحرف الواحد يتضارف. سلمك عبد الله جاء رمضان فهل أنت في عداد من يغفر الله جل وحلالهم أم لا رغم أن يغفر من أدرك رمضان ولم يغفر له إن لم يغفر لك في شهر التوبة فمتى يغفر لك يا عبد الله إلى متى العاصر والله أرقدنا تلك المعاصي الذنوب فإن لم في شأن الثورة فما تمت ومن لم يتم ومن لم يتم فنادي من قال له بجوبه أسرقوا أنا أنفسي، لا تغتلو من رحمة الله. إلا من تاب إلا من تاب وآمن وآمن بأمر الله فهو Mama ina nasi. Mama ina nasi. Kata tuan Nusoh di Al لا نحن مبكر. ما هم إلا نسألك يوم الدين الصوّه يا رب العالمين. يا ربي يا من تضعنا وتسمع كلامي. متعلم بحالك. نسألك يا الله يا الرحمن الرحيم. توفير لنا طلبنا جميل. ما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 تبقاء من النار في هذه الليلة الكريمة يا رب العالمين اللهم اجهنا في عداد الصائمين يا حيب يا قيود اللهم من كان مريضا في هذا الجم أسألك أن تشفي ومتحفي يا رب العالمين اللهم من كان مصحورا أسألك أن تبضل سحراب يا رب العالمين من كان ممسوسا فغلصه عن جسمه من كان محيونا أو محسودا اللهم إننا أسألك أن تمضي سوى الصحة والعافية استغفر الله جزاك الله خير ما جمعكم يا رب في جنات